أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والشهين كفروا أولياؤهم آئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون تر الى الذي حال في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال المن ترى الذي ها قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قال إبراهيم فإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا بهامِ الم بِ فَابُه تََّذكَ صَ ِ به الن بِ فَابُ تََّذكَ صَ والل لا يه بِقَونَ اللالِمين أو كل الذين رعى على قرية وهي خاوية على عروشها قال وبعدم موتها اول اني هذه الثعب بعدم موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه فاماته عام ثم بعثه قال كم لبس قال كم لبس قال لبس يوما او بعض يوم قال لبس يوما ام بعض يوم قال بل لبس 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل بست مئة عاش فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف لَمََّا تَبَنَ لَ قَالَ أَعمُ أَن اللهَّ عَ قُد شَ قَديل فلَ ماَا تَبَين